سَخَا مَتَاعًا لَكُمْ وَرِئَاعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُ ٱلْأُمَّةِ ٱلْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرْسَةُ ٱلْجَحِيمِ لِمَنْ يرى فَأَمَّا ضعا وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مطام ربه ولهم نفس على الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أين مرشها